لقد توالت السنون والعصور الإسلامية منذ الرعيل الأول إلى يومنا هذا والإسلام يلقن أبناءه يوما بعد يوم روح الثبات على الدين وآداب المغالبة والمدافعة والصبر على الشدائد وتكفؤ الفتن والرزايا بروح الراضي بقضاء ربه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 من استحضار مثل تلكم المشاعر على وجه اكد من مجرد حضوره في صورة أشخاص أو صورة أفراد لا يصلون درجة المجموع لأن من سنن الله في هذه الحياة الدنيا أن المجتمعات المسلمة المؤمنة بربها أن المجتمعات المسلمة المؤمنة بربها الراضية بدينها ونبيها صلى الله عليه وسلم.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 الى حد ما لو عطس احد في مشرقها شمته اخوه في مغربها واذا شكا من في شمالها توجع له من في جنوبها فلا غرو عباد الله اذ لا بد لكل مجتمع مسلم ان يبث اهاته وهمومه وهمومه لاخوانه من المجتمعات المسلمه فلا اقل حينها من ان يلاقي من يواسيه او يسليه او يتوجع له وليس وراء ذلكم مثقال حبة من خردل من تعاون وتراحم إنه متى شوهد مثل ذلكم الواقع الإيجابي إنه متى شوهد مثل ذلكم الواقع الإيجابي بين المجتمعات المسلمة فلن تقع حينها فريسة لما يسوءها بل كلما لاح في وجهها عارض البلاء وكشر أمامها عن انياب التمزق والتفرق والأزمات التي تعجم اعداء التي تعجم اعوادها وتمتحن عزائمها لم تمد في نفسها لم تمد في نفسها روح المصابره المستنيره بهدي الولي القدير مهما ظلت كوابيس الظلم والتسلط جاثمه على صدرها ومن هذا المنطلق يبقى الاسلام شامخا امامها ولا يموت المسلمون جراءها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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ولم يكن الصبر أكرم في ذلك إلا لشموله الواسع أنواع الحسن فيه على مراق التوفيق وذلك من خلال حسن الاستقبال للبلايا والمحن والعداء وحسن الاحتمال لها وحسن التصرف معها وحسن حملها بقوه واقتدار للزج بها بعيدا عن طريق المسير الخالد وحسن تعاطف المجتمعات المسلمه مع بعضها لتصبح كالاعضاء في الجسد الواحد لينالوا بذلك ما وعد الله به اولئك بقوله انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ولم يكن هذا الاجر الممدود بغير حد الا لان اولئك الصابرين اوفوا بعهد الله من بعد ميثاقه وأوفوا للإسلام وأوفوا للثبات والمدافعة وأوفوا لبعضهم البعض مهما امتد النفس واشتدت اللأواء عباد الله لقد انطلق نور الإسلام ليكون مما يهدي إليه توثيق علاقة الفرد المؤمن بالفرد المؤمن والمجتمع المؤمن بالمجتمع المؤمن على أكرم أساس وأشرف النبراس وقد احاط ذلكم التوثيق بسياج الفضيله والايثار والرحمه والنصره فقد قال جل شانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال سبحانه انما المؤمنون اخوه وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا رواه البخاري ومسلم وقال ايضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه مسلم وقال صلوات الله وسلامه عليه انصر اخاك ظالما او مظلوما رواه البخاري كل هذه النصوص عباد الله دالة بوضوح على تحريض الشارع الحكيم على التعاون والالفه والتناصر واتحاد الامال والالام بين المسلمين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 وإن من لديه ادنى المام بعالم بعض الأحياء لا يدرك جيدا أثر تلكم المعاني في واقعها لأجل البقاء والسيادة والوقوف في وجه الظالم المعتدي فالنمل على سبيل المثال يتعاون في داب وصبر على الأعمال المتعددة والمحاولات المتكررة وقد ذكر الله جل وعلا عن أمة النمل موقفها من سليمان عليه السلام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 وإذا عرض لها عرض خطر تكتلت واجتمعت لإدراكها بالغريزه أنها إذا انقسمت هانت وذلت فإذا كان ذلكم هو الشعور الجلي في الحشرات والحيوانات العجماوات غريزيا فكيف بالإنسان المسلم الذي استطاع أن يملك ذلكم الشعور بالغريزه وبالشريعة جمعا حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربه من كرب يوم القيامه ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه رواه البخاري بهذا اللفظ ان في امتنا الاسلاميه مجتمعات مسلمه تمر عليها ايام عجاف قلب فيها الحق بالباطل قلب فيها الباطل حقا والحق باطلا لأن دورة من دورات, من دورات الزمن منحت المبطل القوة منحت المبطل القوة في الأرض فجعلته هو صاحب الأرض وجعلت مالك الأرض الأصل ارهابيا طريدا لا حق له كل ذلك يستدعي شحذ همم يستدعي شحذ همم المجتمعات المسلمه شعوبا وحكاما وأصحاب قرار أن يحيطوا تلك المجتمعات بالرحمة والتعاطف والإحساس بالواجب تجاهها والسعي الدؤوب لإحقاق الحق وإبطال الباطل فالحق لا يمكن أن يضيع جوهره لأن عللا عارضة اجتاحت أهله إذ لم تتحول جرائم فرعون إلى فضائل لأنه ملك سلطة الأمر والنهي واستطاع قتل الأمناء واستحياء النساء اننا اذا لم ندرك ذلكم جيدا فلن نستبين اغراض الغاره الشعواء الكامنه في جعلنا واخواننا من المجتمعات في جعلنا وإخواننا من المجتمعات المسلمه قصه تروى قصة تروى وخبرا كان او تبقينا جمله لا محل لها من الاعراب إلا أن تلتقي الاطماع الا ان تلتقي الاطماع على انقاضنا وعزاؤنا أن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات وذكر والحكمة قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطا فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله إنه كان غفارا من الحديث وليست هي خيالا لا يتصور وجوده ولا فتونا يتردد ولا هي مثالية يهزأ بها بل هي واقع منشود في كل عصر ومصر وهي وإن خبت تارة فإنها قد نشطت تارات وإن ذلكم وإن ذلكم كله ليسير على من يسره الله له متى ما تحققت معاني التعاون الصادق والإحساس المشترك والانتماء الأصيل للدين إذ القوة وحدها لا تكفي والصبر وحده لا يسد الحاجة والشجاعه وحدها لا ترد الاعتداء ما لم تحط هذه الامور جميعها بالتعاون المشترك ووضع الاكف على الاكف بين المجتمعات قيادات وشعوبا ليكون تلاحم الامه سياجا منيعا ضد اي ثارة او غاره وضد أي تحدي وعدوان وضد اي تحد وعدوان غاشم يبيح كلاها ويختلي خلاها فإذا كانت القوة وحدها لا تكفي دون تعاون وتضافر، فكيف إذا كان الضعف جاثما مكان القوة فقوة القوي لا يتم لها الكمال إلا بتعاون الضعيف معه فما ظنكم بالضعيف إذا عاونه القوي وأي قوة أسما وأعلى من قوة الدين والمله ولقد ضرب الله لنا مثلا ذل القرنين ذا القرنين على ما اوتي من قوة وشدة إذ مكن الله له في الأرض وآتاه من كل شيء سببا نراه مع قوته وشدته لم يستغن عن التعاون والاشتراك في مواجهة الشدة وذلك حينما سألوه أن يجعل بينهم وبين يعجوج ومأجوج سدا فقال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم سدا آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطراء فها هو مع قوته وشدته قد طلب منهم الإعانة بقوة وطلب منهم أن يأتوه بزبر الحديد وطلب منهم أن ينفخوا فيه فقدموا له هذه الأمور الثلاثة مع قدرته وتمكينه مع قدرته وتمكينه وهذا كله دليل جلي على إباء الرماح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 ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرض المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم منصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم منصرهم على اليهود الغاصبين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم قوي عزائمهم وسدد آراءهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل شأن عدوهم في سفال وأمره في وبال يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام